أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس خورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عقنت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار شجرت وإذا النفوس زوجت وإذا اللواد تسائلت بأني تم وإذا الصوف نشرت وإذا الصوف وإذا السماء كشقت وإذا السماء وإذا الجحيم سائرات وإذا الجحيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلتت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعت والصمت إذا تنفس إنه لقول رسول كذير في قوة عند للعرش مكين مطاع ثم أمين وما بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين لِوَا إِنَّا لَكِرٌ مِنَ الْعَالَمِينَ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أن يشاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ